بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائم كسب الروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاستقون خلق السماوات والأرض بالحق تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ أَلَمْ نَخْلُقْكَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هِيَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعَامَ قَلَّقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أسقالكم إلى بلد لم تكونوا بالعيه إلا بشفق الأنفس إن ربكم لرؤوك رحيم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 كَمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ صَفَّرَتْ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأْ عَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حذية تلبسونها وتستخرجوا منه حذية تلبسونها وترى الكلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسولا لعلكم تهتدون وعلى مال وبالنجم هم يهسدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعبوا نعمة الله لا تحسوها إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَقْطَعُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أموات الغير أحياء وما يشعرون أين يبعثون إلهكم إله واحد فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لا جرم أن الله يعلم ما يفرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكفرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين يَحْمِلُونَ أَوْذَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْذَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُضِلُّونَ بَلْ قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم استقف من فوقهم فقر عليهم استقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخذيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخذي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقوا استلم ما كنا نعمل من بل بلى إن الله عليم بما كنا تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئت مسوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَذَٰرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ مَآبُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا فيها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجذي الله المتقين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 من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرجل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أم ما ترعون أن يعبدوا الله ويتنيبوا الغوث فمنهم من هدى الله ومنهم من حفقت عليه الضلال فسيروا في الأرض فاجروا كيف كان عاقبة المكذبين إن ذَٰلِكَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَإِذَا تَنعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَثَرًا نَاثِلًا لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنهم كانوا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 ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صدروا على ربهم يتركن وما أرسلنا من قبلك إلا لجل نوح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 فَمَن آمِنَ مِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا تَن يَأْتِى ان يَخْتَفِضَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يُصِبَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ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 جدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماء وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تستخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِصْبَاءَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وما بكم من نعمة فمن الله ثم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 فَتَمَنَّى اسْتَعْفَى فَتَوْ فَتَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَمْطَهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ فَبِعْضِهِ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا يُقِرُّونَ عَهْدَهُم بِالْأَن تَظَلُّ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدًّا وَهُمْ كَذِبُونَ يَتَوَارَوْنَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ مُسْتَرِبِ أَيُمْسِكُهُ عَلَهُنْ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا إِنَّهُ مَا يَحْقُرُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَحْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يسرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ أَنَّهُمْ مُقْرِقُونَ ۚ تَمَّ لِلَّهِ مَا قَضَى وَأَرْسَلْنَا إِلَاهُكُمْ مِّمَّن قَبْلِكَ فزين لهم ليقان أعمالهم فهو وليه اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلפו فيه وهدوا ورحمة لقوم يؤمن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 Nasikum maa fi bukhunhi maa bin fartriu wa dha min laban al khaliqin tajalil sharibin والأمرات النخيل والأعناب تتقلون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتقلون تأخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشود، ثم كل من كل الثمرات فسلكي سبل ربك ذولا، يخرج من بؤونها شراب مخ. تلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفّك ومنكم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 دير إزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِن الَّذِي وَجَدَكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةَ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةَ وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفَتَبِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَهُنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ أَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يعلم كم لا تعلمون برب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه من النار قن حسنا فهو ينفق منه سر وجره هل يستولون فالحمد لله بل أثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل وجد لين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل علم لا Jangan lupa untuk berikutnya, k impose yang berlukan dari Allah. Terima kasih. thin disarankan oleh Allah. Dan sebagai laksan pertama dan akan berbeda, teknologi akan وَمَا أَمْرُ الدَّاعِي إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ يكون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفهدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الله إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكن وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخف تستكفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، تستكفونها يوم ظنكم ويوم إقامتكم، ومن أصواتها وأوبارها والشعر لها ومتاعا ومتاع إلى حي. اللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا قَلَّ قَطُّ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ سَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ Kذلك يكم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكبر كفره الكافرون ويوم نبعت من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعبدون إذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ استلم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْبُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَانِ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وَمَلاَ تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَأْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ كَفَّةً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَضَتْنَ غزلها من بعد قوة أن كاثن تستخدون أيمانكم دخل بينكم أن تكون أمّة هي أربى من أمّة إنما يبلوك الله به ولا يبين كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَمَةً وَاحِدَةً وَلَكِيْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءَ ولكسألن عما كنتم تعملون ولا تتقدوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم ذ ذبوتها وتذوقوا الثم بما فقدتم عن سبيل الله ولكم ما تنون و لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما Allah, Dia adalah Yang Maha Kuasa. Jika kamu hendak mengetahui, maka kamu hendaklah mengetahui. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan Sehingga mereka berbuat baik. Siapa yang berbuat baik, baik laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka kita akan memberikan hidup yang paling baik kepadanya, dan kita akan ملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان قانوه على الذين يتلونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آيةٍ والله أعلم بما ينزل قوله بَل اَثَرُهُمْ لاَ يَحْلُمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ ما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي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 الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخرتهم الخاسرون ثم Maka'لَلَّذِينَ هَجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ يَوْمَ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا Ukha ragam min kuli makam, fakfarat bainu min Allah, fakfarat bainu min Allah, fadaqah Allah libas aljou'i walkhawfi bima kano yaslau. Waladajahum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 Rumalikum al-maytta wa dama wal-hma al-qizir wa ma'ahu hilla l-ghairillahi bih, fmanqurra ghair rabbi waladin, fa inna ولا تقولوا لما تصفوا ألفنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Mata'um kallilu, walahum عذاب أليم. و على الذين هادوا حضرنا ما قصصنا عليك من قبل. وما ظلمناهم ولكن كانوا Kalilah dinamalul sulu abijahalat, sumpa tabu min b'ad zalk, wa aslaku. Inna Rabbak min b'adhaa la gfaru al rahim. Inna اتَّخَذَ قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاكِرًا لِأَنعُمِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً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 Wajadilهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وَإِنَّ عَذَابَكُمْ فَعَاطِبُ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ